الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادين الذين اصطفى وعلى التابعين لهم بحثان الاله والدين أما بعد فتوقفنا في باب الأخبار عند قوله وأما تقريره صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعله إذن ما تكلم وقال وقد طبق أن ذكرنا أحكاما كثيرة على الصنة القولية ثم اتبع ذلك بكلامه على السنه الايه الفعليه وقال افعال النبي صلى الله عليه منها ما يحتمل او خصوصيه ومنها ما فعله على وجه العادة ومنها ما فعله على وجه الايه الجبلة ومنها ما فعله تعبدا ومنها ما فعله بيانا لنص مجمل في الايه في الكتاب قال بعد ذلك الايه التقرير معنى التقرير أن يفعل امام النبي صلى الله عليه أو يقال أمام النبي صلى الله عليه وسلم قوله أو يفعل فعلا والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل الذي فعل هذا الفعل أو قال هذا القول لبنا نعرف السنة التكرارية أو الإقرار أن يفعل, أحد أن يفعل أحد الصحابة بحضراته فعلا أو يقول أن يفعل أحد الصحابة بحضراته فعلا او يقول قولا فيمسك صلى الله عليه وسلم فيمسك صلى الله عليه وسلم عن الإنكار و يفكد فيمسك صلى الله عليه وسلم عن الإنكار و يفكد يبقى الإقرار ده يشمل ايه قول و يشمل ايه معاني شباب يبقى أن انيا على احد فعلا او يقول قولا والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر ايه عليه طيب إيه على ان ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم يجوز فعله ما الدليل على انه يصح الاحتجاج بالسنه التقراريه يعني لما واحد يجي يعمل يجي بس النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش فهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقره فعي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 نقول بقى عدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم حجه ويدل على الجواز لكن بشرطين عدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم ده حجه ويدل على الجواز بشرطين اولا ان يعلم صلى الله عليه وسلم هذا القول او الفعل ان يعلم صلى الله عليه وسلم بوقوع هذا القول او الفعل ان يعلم رسول الله عليه السلام بوقوع هذا القول او الفعل طيب في ايه مساله احنا بنقول الان ان يعلم صلى الله عليه وسلم هذا القول او الايه او الفعل لم يعلم اذا لم يعلم فان الوقت وقت نزول الوحي فان يعلم النبي صلى الله عليه فقد علم رب النبي صلى الله عليه وسلم والله تجلى لا يقروا على الايه على الخطا لان الوقت ايه وقت وحوقت التشرية والادله الصحابه رضي الله عنهم على جواز العز بانهم قالوا كنا نعزل والقران ينزل ولم ينهنا عايز ازاي اللي هو ايه ان هو لا لا يلقي بالمني في ايه يعني طرز المراه بل يعني يعزل عنها ف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 أيضا يدل على أن اقرار الله حجة الأفعال التي كان يفعلها المنافقون وكان رب العالمين يطلعها لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا هذه أفعاله ومع ذلك المولى عز وجل كان يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأفعال شرط الثاني بقى. ألا يكون الفعل الذي سكت عنه النبي صادرا من كافر لما تجيش تقول بقى ايه ما هو الكافر ده عمل الفعل الفلانيه دي قدام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم ينكر دا ده مش داخل معانا اصلا يبقى عدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز هذا الفعل او القول بشرطين الشرط الاول الشرط الاول ان يعلم النبي صلى الله هذا الفعل او القول وان لم يعلم فان بعض فله علم ولم ينهى انه عز وجل فدل على الجواز الصواب الثاني الا يكون هذا الفعل او القول صادر من ايه من كفر قال الشيخ رحمه الله وكنا سنبث من عليه هنتكلم فيه ان ان المنافقين كانوا يفعلون افعالا ونبي صلى الله عليه واله يعلمه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 هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجارية على قولتها أن الله جل في السماء يبدأ يصح لنا أن نقول ما أقره النبي صلى مثال إقراره على الفعل إقراره صاحباء السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بكل هو الله أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء كان يسمع ذلك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 على استحبابه صح ويقول بعد ذلك اقراره على الفعل هو عمل المسألة بقوله دليل على الجواب وده الصحيح ان اقرار النبي صحيح لنا لا يدل على الاستحباب يعني انتاش تقول ايه يستحد لأصال مدام يصلي بنا اماما انه يخطم في اقراءته يقوله والله لا بل نكون جاز له ان يفعل ذلك ولو فعلها لا تنكر عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من فعل هذا ولو كان هذا الشيء مستحبا لفعله النبي ولو مره واحد معايا لو كان مستحبا ان يختم الانسان الصلاه مثلا بالناس او لحاله بكل والله احد يفعلها النبي ولو مره واحده وما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم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 ما ينفعش هم في أي حاجة نقرأ القرآن أو نصلي الزر كده يطردون شرة طاردة وده مش صحيح الحاجات دي كلها ايه تعود قدم الطفل على المجيء إلى بيت العزاجة فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقرى الحدشة على لعبهم في المسجد قال فأن وقع في عهده أي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه ولكنه حجة لإقرار الله له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 أن الأطعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم فدل على أن ما سكت الله عنه فهو إيه جائز إيه رحدي شولي يستحب العز ها لا. لنقول إيه يجوز العز وأن هذا العزل حتى لا يجوز إلا في بعض الإيه الأحيين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 ثم ذكرنا الأدلة على حجية الصنة الفئلية والأدلة على حجية الصنة التقريرية والأدلة على حجية الصنة التقلالية تبطى لنا الأدلة على حجية الصنة التركية حتى نكملنا لإيه المسألة معلش شباب يعني يعانيه الصنة التركية يعانيه النبي صع الأناس لقيمنا من أول وبركو لو أرزتم أن تكتبوا أمنا عليكم ما تريدوا السنة التركية يعني ايه؟ يعني احنا بنقول يا شباب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا لم يفعل امرا معينا مع وجود اسبابه وانتفاق موانعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتلك من القراء من هو اجمل صوتا من مشاريع راسد صح ولاقه والشيخ الخصر والشيخ عبدالباصر ولم يأمر احدا منهم قطوا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 يعني سبب الفعل كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه ولم يفعلوا النبي صلى الله عليه وسلم ومحدش يجي لا ده اصل ما يمتلك حد من القراء فعشان كده ما كانش بيخلي حد يقرا لا يبقى حد يقول ان ده مانع لا ما كانش في مانع القراء كانوا موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم احب ان يقراوا القران غضا طريا فليقرأ على ام اللي هو عبد الرحمن مفعود و سيد القراء ابي ابن كعب كانوا على عهد النبي صلى الله كان موجودا والمانع كان منتفيا معايا ولم يفعله النبي صلى قط يدل ذلك على ان فعله بعد عصر النبي صلى يعد من البدعه عشان كده بنقول ايه السنه التركية. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم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 التراويش صح الله ليلة وليلتين وثلاثا ثم في لم يخرج ليهم وقال إني خشيط أن تفرض عليكم يبقى سبب الصلاة دي موجود على عهد النبي ولا مش موجود موجود والمانع منتفي مش منتفي ليه لأن النبي علل ذلك إني خشيط أن تفرض عليكم فلان ما يموت النبي صلى الله عليه ما هناك لا لأمر ولا نهي خلاص اليوم اكملت لكم دينكم مفيش امر جديد ولا نهي جديد يبقى ان خصيصة ان تفرض عليكم ليس لها محل من الاعراب كما يقولوا معا كده يبقى لو واحد جهز بعد ذلك وصلت تراويح بالناس ويجعلناه في جماعة لا خرج وما يقولش يبقى ايه لا ده نبي صلى الله عليه وسلم ما فعلاش او ايه اخر امره لم يصلي بالناس لا هو لم يصلي بالناس لوجود الايه المانع قتال مانع الزكاة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 موجودة لأنه لم يمنع أصلاً أحداً لم يمنع أحد أصلاً إليه؟ الزكاة واضح؟ طيب إحنا جنوب كده إيه؟ لابد ده أو الضابط ده لحنا نضع إيه؟ كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام مقتضي وانتفاء مانع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ففعله بعد ذلك بدعة واضح؟ ولا مش واضح؟ يبقى عندنا كم كثة؟ ثلاثة أن يوجد السبب عزي وينتفي المانع ففعل هذا الشيء إيه؟ أن يوجد السبب وينتفي المانع ففعل هذا الشيء؟ أن يوجد السبب وأن ينتفي المانع ففعلوا هقل السيء بعد عهد النبي بدعة ليه؟ اعيد تانية ما عنديش مشكلة بس امو كن الكلام مواصل انا بقول ايه؟ الشتباب موجود والمانع منتفي ومساعلوش النبي يبقى بعد النبي يكون ايه؟ طيب الشتباب غيرو موجود معا ازاي؟ والمانع ايه؟ منتقف لان اصلا فيش سبب معا ازاي؟ يبقى الفعل بعد ذلك ايه؟ جائز انا مش جائز. طيب السبب موجود والمانع موجود. بالفعل بعد ذلك ايه? يجوز. ده يجمع القرآن. جمع القرآن ليه النبي صلى الله عليه وسلم يجمع القرآن معاني القرآن كان موجودا في قهد النبي. لكن كان في مانع ايه هو? ان الايات تتغير في نسخ يحدث وإن النبي صلى الله عليه ضع هذه مكان هذه وضع هذه مكان هذه وبين الآية كذا والآية كذا في ففي تغييرات معا إزاي؟ فبعد ذلك المنى دا انتفى خلاص القرآن إيه؟ ما هناك نسخ ما هناك إيه لا تقديم ولا تأخير وإيه؟ النبي صلى الله او وسلم عرض أو عرض القرآن لجبريل, لجبريل مرتين قبل أن إيه؟ أن يموت في آخر رمضان عاشه النبي صلى الله عليه وسلم معا كده؟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 لكن كان هناك مانع يمنع من جمع القرآن في نصحة واحد اي ما انا بكلم بقى المثال انت قوسوا ده مينتغرش تحت الحال دي اذا كان الحكم الحكم كتابة قفل حمالها زكاة ليس ابيضع ودام اذا قانت النصحة من واحد ليس ابيضع ماشي انا مش اختلف معاك لكن انا لم اتفصل بذكر كل حالة واعطيه مثالات وقد تكون الحالة تتفق معلاتي قبلها في الحكم لكن تختلف الخطوات مثالة رياضية في نهاية 13 و12 لكن دي مرة دي 20 مرحلة دي مرة 20 مرحلة صحة الله الحالة الثانية أن يترك صلى الله عليه وسلم أن يترك صلى الله عليه وسلم الفعل مع وجود المكتضي له الفعل مع وجود المكتضي له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 و برضو كجمع القرآن ماشي كده؟ احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ايه؟ النبي صلى الله قال اني خسيت وانتوفر رضا عليكم صح؟ معي ايه الكلام؟ تمينوا الجملة دية؟ طيب السؤال بقولي بقى اعم؟ تبتح رجل ههههه احنا قلنا السؤال ما انا السؤال هو ضواجد لما مولدوش اللي جاء بتعطيه طيب الكلام معناق ايه؟ احنا بنقول ايه؟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 نا ا 74 هذا على ذكر الفصله ده مشكله هو عايز يقول ان حتى لا معنى الجمله حتى لا يتصور احد ان قيام رمضان من الواجبات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 لكن طبعا الأصل اللي استحباب لك انا اقول لك ملمح القول ده او العلة التي اودت به إلى أن يقول بهذا القول هي الزمله ديه خشية أن يظن الناس أن هذا صيام من الواجبين واضح؟ الوجب ده ضقية لا ايه؟ القول مهمة قلتش ده اقول صحيحا انا اقول معنى الكلاف لأن بعض اهل علم قال بهذا اجبت الوجب اللي انا نتفقن عليه ولا؟ صح اديت ابيه ايوه طب عندي صبحه لو الدرس الاول في في قلبك ما كنت لكان اللي احرقك ثاني ايه نح هو وجه هنا اصلا نحطه بينك بين انت يا محمد صلى الله عليه وسلم هنا اللهم جميل انت ممتاز جدا اذا التسميه طلعت جوازه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 ان ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم دي يبقى كانت اول امر ايه دي الحاجات الموجودة في الاي بس دي الواجبات ثم ورد على ذلك اذا توضات في مضمد ليه انت بتقول بالعكس يعني ليه انا موجودش اذا توضعته في مضمد ده صرف الحديث ده الى صرف الذي كان مستحبا الى الواجب ليه انت بتقول بالعكس لا أصدقاتي مش موضوع إمتا موضوع إمتا ليه قلت بداه مو قلتش بداه يعني اللي قلت إن الحديث رتاعة أو حديث المصيب في صلاته ده صرط هذا الأمر إذا توضطت مضمد أي استحباب ليه ما قلتش إذا توضطت مضمد ده اللي الاستحباب إلى الوجود هذه واحدة الثانية ان العلماء قالوا إن حديث المصيب في صلاته لم تتواطر همة رتاعة على نقل كل ما قاله له النبي في بيان كيفية الوضوء لأن حديث رفاعة لم ما نصف عليه في الآية حديث رفاعة لا يخرج عن قول المولى عز وجل يا أيها الذين من وإذا كنتم من الصلاة فغسلوا وجوهكم وإيديكم من المراطقي ومساحة برورتيكم ورجو لكم من الكعبين ما فيه شفر من دول اللهم كما قد أعضاء العلم التعابد لله بغفل الأعضاء الأربعة اللهم وردوا في الآية, الآية. معه إزاي فهو لم يخرج عن الآية قيد أنمولها ليه بقى؟ وليه استخدم الترجيح ليه ما استخدمش الجمع؟ ليه بترجح حديث على حديث؟ ليه ما تاخدش بالمجموع؟ طب ده كان واجب، كان في واجب تاني؟ ايوه، ده مش بالاحتمال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 والواجب الثاني النبي صلى الله عليه وسلم لما خلل لحيته قال ايه فهكذا امراني ربي لبعض نقول لان انا بقول لك هكذا لو قلت لك فينا اصلا ما. لا هكذا امراني ربي لماذا نقول بان تخليل اللحية مستحب وليس بغاية وكذا خلل بين الاسوابع ليماذا نقول بان التخليل مستحب الحاله الثالثه شرع بن صحاحه وعلى الطالب صحته وعلى الطالب صحته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 كان نظير استحبابنا ترك ما فعله اذا احنا قلنا يستحب مع ازاي ان نترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بالظبط كان نظير استحبابنا لترك ايه ما فعله نفس الايه نفس الوضع فاذا استحبابنا فعل ما ترك يستحب ان نفعل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في قولنا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 نقول له كل على راجي على ايه نقولها على سبيل الايه على سبيل ذنب كما قال ابن ماجهون نقل امام مالك كل من اتى بدعه فقد زعم ان الله لم يكمل دين اهو وكذب قول الله تعالى اليوم اكملت لكم ايه دينكم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 بعض أهل العلم قالوا لا كل ما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم انما القى في روحي قبل ان ياتي به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الروح الامين قد نفث في روحي ان انه لن تموت نفس قبل ان تكتمل او تستوفي رزقها واجلها وبعض أهل العلم قال لا لم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه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 يبقى الثنة لها أصل فين في الكتاب قال الإنام الشفعي وبعد ذلك كله وأيما كان فإن الله عز وجل فرب علينا طاعة النبي سواء كانت هذه الثنة أتى بها من تلقاء نفسه فقد أقرها الله عز وجل أو أن المولى عز وجل أوحى بهذه الثنة إليه فالأصل عندنا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ قال يا رحمه الله أقتنوا الخبر بأتبار من يضاف إليه ينقصم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة بأقسام مرفوع وموقوف ومقطوع مرفوع ده يعني النبي صلى الله مقطوع يعني موقوف على الصحابة مقطوع على التابعي ومن تحته يبقى هم يقولون ده ولا حكم الرابع عزيبه ده المرفوع ده كلام ميت النبي صلى الله طب ده موقوف موقوف في كلمة موقوف دي لا تستعمل إلا على الكلام الذي ورد عن من الصحاب والمقطوع عن التابعي ومن تحته يبقى مقطوع على حد شوش ممكن نستخدم المصطلح ده على التابعي ومن إيه؟ تحتهم قال فالمرفوع وسمي مرفوعا لارتفاع نثبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما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 الهلال يوم الجمعه وقادم على ابن عباس في نهايه الشهر فقال فوجدهم يصمون قال الا ترى الا تاخذ بويته ايه قال لا هكذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد زين ما ابن عباس لم ينكر الكلام الذي استمعاه من النبي وفهم منه الايه امرنا إنما نقل فهمه ده اجتهاد, النبي. اجتهاد ايه ابن عباس أنه فهم من الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يذكر ان هذا على سبيل الأمر وأن لكل بلده مرؤية وخص وده رد من ردوط الطويلة للعلماء على حديث ايه كريب انتم معايا ولا ايه صحنا بنقول ايه ان أمرنا هذي ده او أمرنا او نهينا ده ايه فهم من تهم الصحابي لما تمعاهم من النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحابي لم ينقل لنا نص كلام النبي عشان كيف نقول له وهذا مرفوح النبي صلى الله عليه وسلم مرفوح حقيقة حكم حقيقة دي يعني يقول قال النبي عن رسول الله, صلى الله عليه وسلم أنه قال واضح؟ مو حتى في مسألة قريب هو لما نقل إلينا ما فهمه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه فاهم ذلك على سبيل الأمر نحن نقول لا نحن عندنا نصوص واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأبطلوا لرؤيته فصوموا لرؤيته ده لكل مناس ما يقول لكل بلد ايه أن كل بلد لها رؤيتها الخاصة معنى ذلك بقى إن لو واحد طلع على الحضور ما مصر وإيه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 فتجد بعض اهل العلم يقول ايه يكره للنساء ان يترن خلف الايه الجناز طب لي اخوانا قلته يكره مع ان ظهر الحديث الايه التحرير معانا ازاي فهم يقولوا ايه لان ام عطية قالت ولم يعزم علينا اي لم يتأكد النهي في حقنا يعني لم يتأكد النهي ليس على سبيل التحرير فابن حجر رحمة الله عليه يرد ويقول مثلا ايه لا ولم يعزم علينا ده فاهم الصحابيين عسى ولنا ان نبي نها والنهي الاصل فيه للتحريم ولم تنقل لنا ما اتصرف عنها الايه التحريم الشدني كلامي ليه انا يعني اقول لك ان امرنا او نهينا ليس فيه نقل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ان ما فهمه الصحابه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا إذا وجدت الصحبي أو إذا وجدت أهل العلم يقولون وهذا يحرم لأن الصحبي كل نهين كذا فعلا بأن المسألة فيها إيه؟ نداع وأن لقائل أن يرد عليك ويقول هذا فهم إيه؟ الصحبي وليس نقلا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أي ليس نقلا لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو ذلك الأولى يعني لا أفتشف معلم من الصحابة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 للرأي فيه هذا لا حكم الراقع للنبي فعص الله لان الصحابي مستحيل ان يكون فاذا مات العبد اتاه ملكان بيض الوجوب دون ان يكون سمع هذا ممن من النبي فعص الله لذا لا حكم الراقع مع وضع قيد في المسألة هذه الا وهو بان لا يكون الصحابي معروفا بالاخذ عن اهل الكتاب لانه لو كان معروفا بالاخذ عن اهل الكتاب لعل قال هذا لما قرأ هذا الكلام في التوراة او الانجيل او ما اشبه ذلك عايذك عبد الله ابن عمر اصاب زاملتين يوم اليرموك حاجات كده انت عارف المخله مخلتين كده يوم اليرموك من أهل الكتاب عايزك كان يحدث منهما فاحنا بنقول القيد ب هو يكون الصحابي معروفا بالاخذ يعني الكتاب الامر الثاني قول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 إذا لم يخالف ولم يشتهر يا ابن عباس قال بالتحريم هنا ومحدش خلفه لكن قول دا لم يشتهر ووضح الفرقة بين الشهرة وعدم الشهر فهذا محل النزاع بين أهل العلم والأقرأ فيه أنه ما دام لم يخالف أحد فإن حجة لا يجوز أخروج عنه يلزم المسلمين أن يأخذوا بهذا الإيه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 اي نعم اي السند متصل الى الصحابي عن عد الله مقدسnant انه قال كيف وكيت وكيت معايا مرقعوش لمن الى النبي صاحب والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ده تعريف الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم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 مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك الى من استنعد من بالصحابي مؤمنا بالرسول ومات على ذلك أي سؤال في المذاهب ابن حجر في اصل لا بد انه قرره وهو ان انا لما بذكر المساله ما بذكرش بتفصيلاتها انا اذكر ايه نبذات على اساس اللي كان في أصول فقه لا يتكلم على الفقه هذه واحدة الثانيه ان دراسه المساله لا يكون من كتاب الاصول انما يكون من كتاب الايه الفقه لكن انا اعرج ليه عشان تفهم بس الايه احنا ماشيين ازاي لما تلاقي حد يخالف وانت بتقدر في وتبقى قاعد تقول ايه ده اهو أمرنا بيقول يعني انت لو فهمتش في الاصول كويس لما تلاقي بقى حد بيخالف الكلام ده عايز ايه فانت عمال تقول ده امرنا لما تشوف المساله ان امرنا دي زي تنقله للكلام انما ايه نقلا لما فهمه الصحابه عايز ايه لكن في مخالف في مخالف وفي ادله اخرى في ادله اخرى قال اقسام الخبر باعتبار طرقه مسلم تعتبر مسلمه مين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 اه قولنا مع حزن طرعا قولنا مع دي عندنا وإلا اليوم الثيوطي في تدريب الغاوي ذكر الأقوال في المسألة فعيني نذكر اللي ايه خلصة المسألة وفي ذلك في السيد المصرح في نهاية الكتاب بشين صفحة وذكر أيضا ايه المسألة دون تفصيلات عاشا مع النبي صلى الله عليه وسلم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 أن يتواطئوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس وأظن أن هذا درستموه فيه مصطلح الحديث مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كتب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار انتبقى وقت نفصل في بعض المسائل لما يتبقى ننتقل من الباب ونكتفي والأحد ماتوا المتواتر وهو من حيث الرطبة ثلاثة أقسام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 يعني لما تكره المصطلح كده في تابل مثلا يقول لك ما اكتصل سندوق نقل العدل الضابط عن مثلي إلى منتهاه من غير شذوب ولا علن كان في ما نقله عدل سم الضبط بسند المتصل وخل من الشذوب والعلن القادحة لأ هناك مصطلح الخفض والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند المتصل وخل من الشذوب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 اللي بتعرف اللي احنا قلناه الحسن لغيره الضعيف اذا تعددت ايه طرقهم صيغوا الادائي للحديث تحمل واداء انت بتتحمل عني وبتقدي يبقى في صيغ للتحمل وفي صيغ للايه للاداء فالتحمل اخذ الحديث عن الغير والاداء ابلاغ الحديث الى الغير وللاداء صيغ منها لما بيقدي بقى الحديث في بعض الحين تجدهه يقول حدثني لمن كرى عليه الشيخ حدثني إذا هو الشيخ كان يتكلم وهو إيه يستمع أو أخبرني لمن كرى عليه الشيخ أو كرى هو على الشيخ إذا أخبرني إذا كان في درسته إما إن الشيخ يقرأ وهو يستمع أو أن القالب يقرأ والشيخ إيه يستمع أخبرني إجازة أو أجاز لي الإجازة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 وإن لم يكن بطريقي القراءه واضحا صضح اللي هو الايه الاجازه وان لم يكن ضرب الصرا ممكن, ممكن لا المصطلحات بتاعه اللي هي اجازه في القران انت قرات في مختلفة عن اجازه هنا ما زي اجازه هنا ليست معناها قراءه والا لو انت قرات على الشيخ دي اخبرني معايا دي معناها ايه ان هو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 عن احمد اللي هو انا عن سعيد معايا اقول عن احمد مثلا ايه اي اي بلفظ يوهم معا ما يقولش مثلا ايه ايه ولا يقول مثلا لكن مثلا ايه اي ان مثلا ان سعيدة قال كيث وكيث ما يقولش بقى ايه عن احمد قال سعيد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 طرح شيء من طريقه خلاص ليش هي أفتر في حاجة هذا فعلا متأكد ان هو ايه يستمع منه واجب ده بلفظ ايه يحتمل السماع ويحتمل غير السماع فيقول المعنعن هذا حكم الاتصال الا ان يكون منعنعنه معروفا بالتبليل فلا يحكم في هذا الاتصال الا ان يصرح بالتحديث هذا وللبحث في الحديث ورواته انواعا كثيرة في علم مصطلح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 يؤخذ به في باب العقائد ما الدليل على أن حديث الأحد يؤخذ به في باب العقائد المرة القادمة إن شاء الله يمتحان على الأبواب الآتية امتحاننا على عام الخاص صح المطلق والمقيد المرة قادمة نمتحان على الأبواب الآتية. المطلق والمخيب والنص والظاهر والمجمل والمبين والمؤول والنسخ والأخبار حزاكم الله خير